بدلنا ما كان السيئه الحسنه حتى عفوا وقر كم بدلنا ما كان السيئه الحسنه حتى عفوا وقر قرنا الثاب انا الضال والضال وهم لا يسرون. وقول ان تلمسها